بشهن جه تعالى القلب صرمانه آخذة بيجت افا تطمعونه يعني يا بالصرمان أي بالصرمانين وطمع حيا وهذه هيا أن يؤمنوا لكم أفجيت بوارش وبكن بوارش وتشتيفكن أبي ابي غنبر بهاتي صلى الله عليه وسلم بواريوانك وبئن وقد كان فريق منهم حال ونأف حال حيا كمكش جهيت شواب يسمعون كلام الله قل ان الله يقولون ان الله يقولون ثم الله يقولون ان الله يقولون ان الله من بعد ما عقلوه ان الله يقولون وهم يعلمون يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان تعالى بيت ان الله وأبجهيتها إيمان بيناً أبويتشت محمد صلى الله عليه وسلم بهاتي أشحقيه ورونه هي هداية